وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء ما تشركون. الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.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 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهؤوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضهم فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات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 ببعض اللي يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ من ربي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقص الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 وَمَا تَسْخُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أزراء تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 قُل لا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ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 فالق الإصباح وَجَعَلَ الليل سكناً والشمس والقمر حُسْبَانًا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يعلمون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 فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُنَشَّبَةً وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمه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 <تبعون> إلا الظن وإنهم إلا يخوصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين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 قُلَ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ امْرَأَةً مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَايِنِ اِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أن الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 قل لا أَجِدُ فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أَوْ دما مسفوحا أَوْ لحم خنزير فَإِنَّهُ رجس أَوْ فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ الضَّرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْقَلْظِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا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 قُلْ هَلْ لَّمْٰ يَشْهَدُوا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون